Book 2. 49. Tisatunu arba un. Tisau arba un. Sportas. Ryada. Elriada. Ar tu sportuoji? Hal Tumeris ir Ryada. هل تمارس الاضدة تايب أشغلودي نعم ينبغي أن أتحرك نعم يجب أن أتحرك أنا مشترك في ناد الرياضي أنا مشترك في ناد رياضي. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. كارتهس ميس بلاوكوميا. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. اربا واجينيميس دفيراتشايس. أو أو نركب الدراجات. Mo su miesteira futbolostadionas. Yūžado fi medinetena stad kuret qadam. Yūjad fi medinetena stad kuret qadam. Tepat yra plokimopaseine su suomiška pirtimi. Yūžado kadalika masbah يرى جولفو ايجشتي ويوجد ملعب جولف يوجد ملعب جولف كارودو برتلفيزوري ماذا يوجد في التلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون دبر رودو فوتبول اوفر جيبس تعرض حاليا مباراه كره قدم تعرض حاليا مباراة كرة قدم فوكيتوس كوماند المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي من سيفوز Menseje futs. Neturi supratimų, nežinau. Le Adri. Le Edrį. Šiuo metu lygiosius. Helijan taadul. Halian taadul. Teisėjas yra atvyko iš Belgijos. Al Hakam min Belžika. الحكم من بلجيكا دبر موشا في نولكوس مترو باوديني الآن توجد ضربة جزاء الآن توجد ضربة جزاء إيه وردس بيانس نولس هدف واحد لصفر هدف واحد لصفر